لا تحزن مع الله يا ابو مشاع لا تحزن بعون الله يهون الصعب لا تحزن مع الله يا ابو مشاع لا تحزن بعون الله يهون الصعب يهون الصعب ما تبكي يا جنين على حالك حبك يرفع راسك قدام خلي الجبني يشوف اطفالك مسلموا للخوف دعز الرعد دعز الرعد لا تحزن مع الله يا اعظم شعب لا لا تحزن بعون الله وخبرنا بالمحتل واعوانه اللي داي بنو يتبع بنفس الدم بنفس الدل بنفس الدم لا تحزن مع الدم الله يا اعظم شاع لا تحزن ب mahma sar ma min khayt mabini ya ba'd تباديهون يا فلسطين كل العام محكملين جدت أسر جهو مر تباديهون يا فلسطين كل العام ولا الطفل اللي عم يرضى خوف تشريده ما بيخضع ولا الطفل اللي عم يرضى خوف تشريده ما بيخضع عالف ليكبر ويتبا نفس الدرب نفس الدرب نفس الدرب لا تحزن معاك الله يا ابو مشاء شاط لا تحزن دعون الله يهون الصار الصار تحزن معاك الله يا ابو مشاء شاط لا تحزن دعون الله يهون الصار الله الصار ما تبكي يا جنين ارحم قد جبت الڤايروس يا كابتن لا تبكي يا فلسطين على حالك قد جبت يا كابتن وخلي الجبنة يشوف أبطالك مسلموا للخوف دعز الروح دعز الروح دعز الروح